باب ما جرى مثلا أو كالمثل تقول إن عز أخوك فهني وبعضهم رواه أيضا فهني والخبر اليقين فاطلب عينه عند جهينة وقل جفينه وذلك فعل وخلاك ذم تعني خلا عنك فلا تذم وقد تجوع حرة يا رجل لكنها بثديها لا تأكل أي لا تكون لأناس ضئرا لكي تنال بالرضاع أجرا والمثل المشهور أيضا خامس تحسبها حمقاء وهي باخس وإن تقل باخسة بالهاء جاز فقل ذاك بلا مرائي يضرب للإنسان فيه لين في ظاهر وكيده متين ثم الكلاب يا على البقر نصبا على إضمار فعل ما ظهر وإن تشأ فالترفع الكلابا تجده في كلامهم صوابا وذلك الإنسان عندي أحمقوا من رجلة لبقلة تستحمق لأنها تنبت في المسيل وفي مجار الماء والسيول والمثل الثامن خذ تفصيله أحشفا يا ذا وسوء كيله أول ما قيل لتمار جفا سرق في الكيل وأعطى حشفا والحشف التمر الردي كالدقل وكالنفاية التي فيها الدخل وقولهم اسمك أذكر تقطع أرف أذكر وبوصل تسمع وتجزم الراء على الوجهين كذا أتت بالجزم في القولين فالجزم بالأمر إذا وصلتا وفي جواب الشرط إن قطعت كأنه يقول إن تذكره لي أذكره فافهم ذاك فالأمر جلي ومنه قل همك ما أهمك أذابك الأمر الذي أغمك تقول قد هم فلان شحمه أذابه والأمر قد أهمه تقول قد هم فلان شحمه آذابه والأمر قد أهمه وقولهم تسمع بالمعيد لا أن تراه مثل في الأيدي وقولهم تسمع بالمعيد لا أن تراه مثل في الأيدي وإن تشأ قلت لأن تسمع به خير من أن تراه قل بحسبه وقل لمن يطلب شيئا فاتعا يديه ويك الصيف ضيعت اللبن وتكسر التاء لأن المثل جرى على أنثى خطابا أولا ومنه قد فعل زيد ذاك عودا وبدءا هكذا دراك. وقد رجعت اليوم عودك على بدئك أي من حيث جئت مقبلا وقل متى لم يحكي أمرا أمر شتان زيد يا فتى وعمر وجائز شتان ما أنت وذا نعم وما بينكما فقل كذا وتفتح النون وبعض الناس يكسرها ضرب من القياس وليس هذا الأمر لي بواجبي ضربة لازم معا ولازبي وهو أخوه بلبان أمه أي ليس من أب فقط فسمه إما شقيقا أو لأم يا رجل أو من رضاع كل ذا قيل فقل وَخَلِّ مَا يَرِيبُكَ الْيَوْمَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ أَرَدْتُ الْمَثَلَى وَمَا الَّذِي رَابَكَ مِنْ فُلَانِي وَالْرَّيبُ كَالشَّكِّ وَكَالنُقْصَانِي فَقُلْ لِنَاوِي حاجة مَا أَرَبُكَ إِلَى كَذَا تَفْسِيرُهُ مَا طَلَبُكَ وَقَدْ أَرَابَ أَيْ أَتَى بريبة مثل ألام لك أن تعيبه وقولهم ويح الشجي من الخلي تشدد الخلي في وزن الجلي ولا تشدد في الفصيح الشجيا مع أنه في غيره قدر رويا وهو أحر يا فتى من القرع بثرا كثيرا في الفصال ما يقع وفعل مرادي آترا ما تعني أول شيء يا أحب خذني وما صفى خذه ودعما كدرا تعني خذ السهل وخل الوعرا وذاك ما يحلي ولا يمر لا نفع فيه لا ولا يضر وأنتم عندي على القياس. في قلة أكلة لراسي ومثل به ختمت بابه أساء سمعا فأساء جابه